رسول الله يا طيب القلوب رسول الله يا طيب القلوب ويا كنزا لاسرار الضيوب ببد ارجو التخلص من ذنوبي سوا سواك وانت مفتاح العطاء دخيل دخيل يا ختام الانبياء دخيل ختام الأنبياء رسول الله وهشوقا حبيب الله وهشوقا سيدي يا رسول الله شوقا يا حين القلب يا حطاط الى رؤيا نبي المختار يا حين القلب يا حطاط الى رؤيا نبي المختار يا محمد زينه الاخياء ويا طه waa waa chaupa wa chaupa ya هو اسوتنا وقودتنا وافضلنا واعظمنا هو اسوتنا وقودتنا وافضلنا واعظمنا هو هو اصوتنا وقول وأفضلنا وأعظمنا هو المبعوث سيدنا بديع الحسن فيما so